ثمانية استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها كما في المثال متى وقت صلاة الفجر؟ وقت صلاة الفجر قبل شروق الشمس متى وقت صلاة الزهر؟ متى وقت صلاة العصر؟ متى وقت صلاة المغرب؟ متى وقت صلاة العشاء؟